السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكافة وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صلي على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد يعني دفعتنا المباركة دفعا سنة تانية ربنا يبارك فيكم وربنا يثبتكم إن شاء الله بإذن الله الليل عندنا برنامج مكتنز عندنا أبحاث وعندنا تدبرات وعندنا تكاليف وعندنا يوم إيماني وعندنا اسبوع إيماني وعندنا حاجات كتير جدا فعايديين نبدأ بسرعة بإذن الله في الفقرة الأولى وهي سورة البروج الفقرة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى قبل ما ننطلق في الباقي سورة البروج لازم نخلص النهاردة الحاجات اللي ورانا إن شاء الله بإذن الله عشان يعني ننفط أبقى للحاجات اللي أنا فيها بعد العاشر صورة البروج يا إخواني في الله ديت بداية الشوط الثالث أو بداية الموجة الثالثة صورة البروج وصورة الطارق وصورة الأعلى وصورة الوشية دي بداية المعركة الثالثة أو الموجة الثالثة يعني لازم الأول نقف وقفة مهمة جدا مع فكرة الموجات العشر في الجزء الثلاثين أو اللي هنسميها الوقتي المعارك التربوية العشر أو الغزوات التربوية العشر في الجزء الثلاثين يعني الموجات العشرة دية كل موجة منها عبارة عن معركة من المعارك التربوية او غزوة من الغزوات التربوية المفروض ان احنا لما هنفهم الكلام دا هنفهم ايه هنفهم ان التربية مش لعبة ان التربية ما هيش كتاب صغير كده تسكيت الانفلس وبيدرس والذاكر والموضوع خلص التربية دي طريق لازم المربين يفهموا ان التربية دي طريق ولازم الطلبة الاخوة والاخوات يفهموا ان التربية دي طريق وان الطريق اللي يتذكية النفس والطريق الوصول الى الله ده طريق يا جماعة اكبر ازمة احنا بنعيشها فعلا ان شاء الله بيدي الأسبوعات على يعني اسمها, اسمها كيف أخواتها أزمة هاو كيف يعني كيف أتربى طب لو رب كيف أربي طب كيف أتعلم الدعوة طب كيف أصلح قلبي طب كيف أخشى في الصلاة طب كيف أربي أبنائي طب كيف أعلم بنت الصلاة وأقنحها بالحجاب طب كيف أسعد زوجي الكيفيات دي كلها يعني للأسف الشديد احنا عايشين مع الشيخ يعقوب كيف أخواتها عن كيفية العبادات. يعني كيف اتوضأ كيف اصلي دي سلسلة كان الشيخ عقوب عاملها على قناة الناس ليه كيفية الوضوء كيفية الصلاة انما السلسلة اللي بتكلم عنها هي اقتماسة طبعا من الشيخ عقوب انما هي فكرتها فكرة النهو ان فكرة التواهاد عند كثير من الاخوة والاخوات ازاي ازاي اتعلم الدعوة ازاي اطلب علم ازاي كل كلمة ازاي دي دي للأسف الشديد ده فيش فيها خطوط سير فهتبقى سلسلة عد الأسئلة المعضلة عند الإخوة والأخوات في الحياة عموما الإجابة أو خطوط سير عملية حاولنا نعمل حاجات من هذا القبيل اللي هي حتة حبيبي غير ملتازم وخطبي غير ملتازم طب كيف أدعو خطيبي طب كيف أدعو زوجي طب كيف أدعو اختي او اخي او ابي او امي حاجات كتير جدا السلسلة ديت لو انتقصناها هنلاقي تفاصيلها كثيرة جدا جدا طب كيف اتعامل مع معصي السر طب كيف اجدد التوبة لو اعتف معصية طب كيف أ... يعني كل ديت ايه كيفيات مهمة جدا يعني في هذا الوقت يا في الله مسأل التأسيم الجزء 30 انه هو معارك ثرباوية عشرة او محباراحل ثرباوية عشرة وإن المربي لازم يخوض مع الطالب المعركة العشرة ضيئات وان الطالب لازم في التربية الذاتية يخوض مع نفسه المعركة العشرة ضيئات فكرة في رأيي الأهم إحنا بنتكلم في إيه بنتكلم في الطرابط الموضوعي لصورة البروج الطرابط الموضوعي يعني إعجاز وضع الصورة في الجزء الثلاثين إن الصورة دي جزء من الموجة الثالثة أو المعركة الثالثة اللي بتتكون من أربع صور البروج والطارق والآلة والغشير و. الموجات العشر ذي هاد يعني هاد الكل بالوقت عن يعني احنا وين ملخصة كده للمعارك الطربوية العشرة المعركة الأولى معركة اليقظة المعركة الثانية معركة بداية الهداية أو معركة المواجهة مع النفس المعركة الثالثة معركة الفصل والثبات الرهيب المعركة الرابعة معركة النزول للواقع النزول للواقع المعركة الخامسة معركة يعني إيه معركة المعارك بقى اللي هي معركة مجاهدة النفس وبدء الانطلاق المعركة السادسة معركة التنوير المعركة السابعة معركة التطهير المعركة الثامنة معركة التصفية المعركة التاسعة معركة الانكصار حين الانتصار والمعركة العاشرة معركة الصمود والاستمرار يبقى دي عشر معارك يا جماعة ديت يعني عناوين مبدئية يعني طبعا الافكار عايزه يعني عايزه مدرسة ما هي بالجزء التلاتين وكل ما بندخل في الدراسة اكتر كلما الافكار بتتضح اكتر والطريق بيتضح اكتر ولكن فضلوا منة الله احنا مسكنا اطراف خيوط في غاية الخطورة مسكنا ان الجزء الثلاثين ده منهج تربية التربية العشر مراحل وان كل مرحلة سمانيها معركة او غاز وصربوية وان الانتباه لهذا الامر بيفهمنا بعمق طريق التربية شكله ايه وبيفهمنا الطريق عايز همنا قد ايه يبقى ايه المعركة الاولى معركة اليقظة اللي هي صورة النبق والنزاعات وعبد معركة اليقباء الياب بتتعامل مع الانسان مش عايز اللي هي لما ده بيطلع على جبل الصفا وبدأ يتكلم في الدين لأول مرة وابولها قال له تبا لك سائر اليوم ايه اللي انت بتقول له ده احنا بلنا بتكلم جنة ايه ونار ايه وانت احنا بدي حسناك عن شوية بهاين من البهاين بتاعتنا تاهت من الزرايب بتاعتها, بتاعتها ولا بتكلمنا عن مصالح دنيوية انت جمعنا عشان تكلمنا عن حاجة اسمها جنة وحاجة اسمها نار تبا لك يا سائر الي احنا بنقين ننزل لمجتمع مش عايز يسمع دين اصلا يا عم خنقتونا بقى اكفاء خناء يبقى ايه موش عايز يسمع ديني يبقى دين كانت المرحلة, المرحلة بتاعت النبأ والنزعات وعبث وكان الهدف بتاعها ان الشاب اللي قعد على قهوة اللي اول ما المستاجم دخل عليه اتخنق منه وقال له مش عايز اسمعك وخلاص يا عم خنقتونا وصل في النهاية انه وصل لمرحلة واما من جاءك يسعى وهو يخشى يبقى الأهاوي والنوادي والساحات الجامعات خرجت النموذج المبهر في النهاية جاء كيسعى وهو يخشى يبقى دي اسمها معركة اليقظة المعركة عشان الناس تفوق المعركة الثانية معركة المواجهة مع النفس او معركة الصدمة الكهربائية الاولى او معركة بداية الهداية يعني ايه معركة بداية الهداية اللي هي التكوير والانفصار والمطففين والانشقاق اللي هي بدء المواجهة مع يا جماعة بدء تعديل مسار النفس بنعمل تغصيص زوايا للنفس الإنسانية بدل ما النفس طمعانا في كل حاجة فقا دنيا وفيها شهوة بنبدأ بقى نعمل النفس الموزولة فدية المعركة اللي وصلنا فيها في الاخر الى وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون ان النفس اللي كانت بتجري على الدنيا وشهواتها بقت بتجري على الاخرة هي ذي المعركة اللي وصلنا في النهاية انك كادح والأوروب كادح ان الملتزم قبل انه بدا المكان بيكدح عشان يكلم بنت ويوصل لبنت بدل المكان بيكدح عشان يعرف سكت موقع فاسد بدل المكان بيكدح عشان يسافر الساحل الشمالي يحضر حفلة جنائية في العيد بدل المكان بيكدح عشان يجيب بتذكرة هروين بقى بيكدح عشان ربنا وبيكدح عشان الدين يبقى دي اسمها معركة بداية الهداية يعني دي اول معركة بعد معركة اللي على طول هدفها ايه إنه المواجهة مع نفس لازم تبدأ من البداية جماعة يعني خذوا مالكو إحنا إن شاء الله في المعركة الخمسة هنأخذ معركة مواجهة النفس ولإطلاق العظمة بعد مواجهة النفس طب موبالم المعركة الثانية برضو مواجهة نفس ومواجهة مع نفس لي لإن ما ينفعش تسيب نفسك في الآخر لازم تبدأ تواجه نفسك من البداية لازم تفهم نفسك من البداية نفسيتك من البداية إن الدين ده معنى إن لازم يحصل تعديل داخلي النفس ولازم النفس تقبل ان ده طريق و ده ده يا اخوانا يعني من المعاني الخطير جدا سبحان الله العظيم في سورة المعارج قول الله سبحانه وتعالى فما للذين كفروا وقب لك عن اليمين وعن الشمال ايه عزين يعني ايه عزين يعني الكفار اول ما سبق النبي عليه الصلاة والسلام اخوانا انتو فاكرين بقى ان اول ما سبق النبي باعشة تموه ووجههه لا قدموا لها بالله قالت لك كثار اليوم انما بقى المشركين انضاروا بالنبي عليه الصلاة والسلام انبهروا ما اسلموش بحيث انهم اسلموا انما ظهروا بشخصيته وانبهروا بكلامه الجميل واتبهروا بشخصيه النبي وجمال شخصية النبي لدرجة ان هم بقوا بيجروا عشان يحضروا للنبي عليه السلام والسلام ويسمعوه من غير ما يسلموا انتو عارفين لما يعني ايه داعيه يقول لك انا راتب الدعوه واشتغل مدرب تدريب بشريا ويبدا بقى ايه الناس تلتف حواليه وتعجب جدا بالدورات بتاعته فالنبي عليه الصلاة والسلام الناس في الاول عن اليمين وعن الشمال عيدين جماعات جماعات وحلق حوالين النبي وكل دول كفار عشان كده ربنا بعدها قال لهم اطمع كل ملئ منه ما يدخل اجنة اتنعين يا جماعة الدين الجنة مش تمانها انك انت تقعد تستمتع بكلام النبي الجنة تمانها انك تمشي في طريق النبي عليه الصلاة والسلام خدملكم من هذا المعنى الخطيف اللي جاي في المعركة الثانية اللي هي معركة المواجب عن مع نفس انك بتفاهم النفس حقيقة الدين ها وهتيجي برضو في المعركة التالتة عشان كده ربنا برضو بيقول في سورة الجن كادوا يكونون عليه وانه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا في قولين فيها قول لبدا يعني تركموا على النبي يضربوه عليه الصلاة والسلام وفي قول ثاني انهم عايزين يسمعوا للنبي فبلعوا يتلبدوا يتركموا على بعض عشان يسمعوا كلام النبي يعني صورة الجنة وصورة المعارج الاثنين دول يا جماعة الصورة اللي جي فيها لبضة عزيزين والصورة اللي جي فيها لبضة اللي بدأ اللبضير الغراب دول اللي بيبيينه معنى غريب المشركين واقفين حوالين النبي عزيز منه إيه الصورتين دول في بداية المرحلة الجهنمية يعني في بداية نزول النبي عليه الصلاة والسلام للواقع هو إلّا حصل هنا اللي حصل هنا من شخصية النبي كان جميلة جدا وشخصية النبي كانت ظريفة جدا وكلام النبي كان جميل جدا ففي ناس طلقت النبي كأنه مدرس تربية مشرية أو كأنه مصلح اجتماعي أو كأنه وهي دي بخطورته إن الداعية يسكت عشان كده القرآن ما كتش في المرحلة دي ربنا قال له أنا أسمع وكله بريء منه ويدخل جنة نعيم أو عا تسكت له أو عا تتبسط يا أيها الداعي إن ده عالتف إن الشباب التف حواليك لأنه لذيذ ولا إنه وفي مقابل إن الشباب يلتفوا حواليك خبت بقى ان الدين ده مجاهدة وأعمال صالحة وطريق لازم يقطع للأعمال الصالحة وخبت عليهم إن الدين ده صراحة قباطل اللي عايز ييجي لازم يقبل إن الدين ده طريق مجاهدة بنجاهد بالأعمال الصالحة من أجل تسكين النفس وإن الدين ده طريق صراحة قباطل بنواجه أهل القباطل عندما الدعية لما يتحول لمدارس تربية مشرية والدعية لما يتحول لمصلح اجتماعي والدعية لما يتحول لإنسان بيقول كلام لذيذ وصاريف وخلاص الدعاية كده كسب ولكن الدعوة مكسبتش اي حاجة من وراه فده خطير جدا الشوط الثاني بيؤكد على المعنى الاول وهو معنى ان الدين ده طريق مجهد النفس وبنزلح النفس بالاعمال الصالحة يبقى دي معركة المواجهة مع النفس أو معركة بناية المعركة الثالثة بقى اللي هي الشوط الثالث اللي احنا فيه الوقتي البروج والطارق والآلة والغشية اللي هي معركة الفصل والثبات الرهيب يعني إيه يا حدي في ناس اطلقت في المعركة الثانية وكذا حتفتين واطلقت في حفظ القرآن واطلقت في الدعوة ولكن بخذيش ما أنا في حاجة اسمها أهل باطل وني في حاجة اسمها حق قو باطل فأول بلد أهل الباطل بيهددوها أو كأنه فوج كأنه فوج إن الطريق في حاجة اسمها باطل كأنه فوج ان الطريق في حاجة اسمها إن الذين فتنوا المبتدئين والمبدئين كأنه فوجئ ان الطريق فيه حاجة اسمها انهم يأكيدون كيدة بتاع السلطة الطارق كأنه فوجئ ان الطريق ده فيه ناس بتهدد المؤمنين عاملة الناصبة فيه ناس بتشتغل و بتتعب عشان الشباب يفتنوا في دينهم و عشان الشباب ينتكسوا كأنه فوجئ ان في حاجة اسمها معركة حق وباطل لا فوقهم فالمعركة الثالثة اللي هي معركة الفصل والثبات الرهيب اللي هي سورة البروج والطارق والأعلى والغشية اللي هي يعني أنا ملخصها كده في في ذهني في قصة الله بن حزافة السامي اللي ملك الروم عمله معه طب هجيب لك أجمل واحدة من دساء الروم طب هعلقك وقتلك طب هرمك في الزيت المغلي طب خد نص ملكي ايش ترهيب وترهيب وتحبيب كله عشان يفتنوا ولكن عبد الله بن حزافة السامي كان ثابت المعركة الثالثة معركة الفصل والثبات الرهيب المعركة الرابعة مع النزول للواقع اللي هي صورة الفجر والبلد اللي هي صورة الفجر بقى يا اياتright النفس المطمئنة وصورة البلد فلق تحم العقبة صورة الفجر بقى كلمة لا تكلمون اليتيم ولا تحضون على الطعام المسكين الملتزم والملتزمة نزلوا في الصفاقة المعروف وقدموا يجرؤ فيها فلق تحم العقبة الملتزم والملتزمة نزلوا في Short ونزلوا في اي اي اي الواقع فبدأوا ينزلوا في الواقع يعني دي مرحلة تحريك الملتزمين في العمل الصالح وبيئة الإيمان مهما كان الخطر مع معركة جهد تحصيل الإيمان والترقي اللي هو البلد بقى واحنا بنتكلم الملتزمين بقى بإيه فلا تحمل عقبة ولازم تقتحم عشان ترتقي وعشان تطلع يبقى صار هناك هدف للترقي وأعمال للترقي يبقى دي المعركة الرابعة المعركة الخامسة بقى هي معركة مجادة النفس والانطلاق اللي هي صورة الشمس والليل والضحى والشرح صورة الشمس اللي هي ونفس وما سواها اللي هي المعركة مع النفس اللي لما نجحنا وانتصرنا على النفس جت صورة الليل بقى فأما من اعطى واتقى وصدقى بالحسنة انطلاق أبو بكر الصديق في العمل الصالح وبعد كده وضوحى والليل اذا سجل الانطلاق في الدعوة والعبادة ليل نهار وبعد كده الشرح فاذا فرقت فانصب الانطلاق من عمل صالح الى عمل صالح يبقى دي معركة المجاهدة النفس اللي هي صورة الشمس صوب الانتلاق الرهيب اللي هو زي ما قلنا من كده مالي كله ليك يا رب في صورة الليل وعمري كله ليك يا رب في صورة الظحة وجهدي كله ليك يا رب في صورة الشرح معركة المجاهدة النفس الانتلاق الرهيب المعركة الثالثة بقى اللي هي معركة التنوير اللي هي صورة الدين والعلاق والقدر والبيئة الاربع صور بيكلمه عن القرآن إزاي ننور حياة الملتزم بالقرآن تفهيم الملتزمين خطورة القرآن وأن القرآن هو الطريق لقطع الطريق هو هو الوسيلة لقطع الطريق الله فجد سورة التين اللي هو البلد اللي نزل فيها القرآن وهذا البلد الأمين سورة العلق اللي هي أول مرة نزل فيها القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة القدر إن أذلنا في ليلة القدر اللي هي اللي نزل فيها القرآن صورة البينة تتحدث عن أهل القرآن الذين اوتوا القرآن يبقى دي معركة التنويق بعد كده المعركة الثانيعة اللي هي معركة التطهير الزلزال والعاديات والقرعة والتكاثر والعصر والهمسة اللي هي معركة التطهير يعني التطهير التطهر من حب الدنيا معركة الإيمان يضحق الدنيا أو معركة الإيمان ينتصر الايمان ينتصر إزاي جماعة؟ سورة آآ سورة آآ اذا جماعة صورة الزلزال سورة متتكلم عن الآخر اذا الأرض الارض سورة العريات متتكلم عن حب الانسان للدنيا وانه الحب الخير على شديد سورة القارعة متتكلم عن الاخرة القارعة 간 القارعةprov بعد كده سورة التكاثر متتكلم عن حب الانسان للدنيا هل التكاثر التكافر بعد كده سورة العصر متتكلم عن الاسم الاكارثة الاخروية ان الانسانierz يبقى برضه قد ايه الانسان بيساق الدنيا خصوص في الدين بعد كده سوره الهمزات بتتكلم عن ال بتتكلم عن الدنيا وحب الانسان للدنيا ويله لكل همزه لمزه يبقى الزلزال اخره العبايات دنيا القارعه اخره التكاثر دنيا العصر اخره الهمزه ايه الهمزه دنيا يبقى دي معركة التطهير التطهير من حب الدنيا ازاي ان الاخره والدار الاخره تصحط حب الدنيا في القلب لدرجة ان الانسان يقدم كل التضحيات كل التضحيات يعني سبحان الله العظيم فالموريات قطحة إذن الإنسان يقدم فكره عشان ربنا فالمغيرات صبحة يعني ده واحد للنهار عشان ربنا يقدم جوده عشان ربنا فقصدت به جمع إنسان توسط جموع الجهاد وجموع الأعداء ويقدم نفسه وروحه لله عشان الدين يعني إنسان بيقدم فكره وجوده ونفسه وروحه عشان ربنا يعني دي معركة التصهير المعركة الثامنة اللي هي الفيل وقريش والمعون معركة التصفية تصفية القلب من كل ما سوى الله الفيل اه اه اه يعني اه الفيل اللي هي اه المخاوف ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قريش المرجوات بقى الذي أطعمهم من جوع من خوف المعون المحبوبات ويمنعون المعون يعني حتى شوية المرح مش عايزين يدوب لحد يعني معركة المحبوبات فسورة الفيل كيف تتطهر القلوب من المخاوف والقريش كيف تتطهر القلوب من المرجوات والمعون كيف تتطهر القلوب من المحبوبات يبقى دي معركة منصفة صوفيا لا المعركة التاسعة معركة الانكسار حين الانتصار اللي هي سورة الكوثر والكافرون والنصر والمسن الكوثر بقى إنا أطيرنا الكوثر إنهاي السعيدة في الجنة والنصر إذا جاء نصر الله والفتح نايسعده في الدنيا ويثبت يا دا قبيلها بالوتاب ان هاي البائسة في الآخرة يبقى دية معركة الانتصار ولكن في الانتصار شوفوا بقى وربنا بيبشر عندما بالجنة بيقول له ان عطانك الكوسر قال له ايه فصلي لربك فصلي لربك وانا هنشتغل وربنا بيبشروا بانتصار الدنيا بقى مش انتصار الاخره اذا جاء نصر الله والفتح قال له ايه تسبح بحمد ربك واستغفر وانه كانت توابا يعني صار حين الانتصار ان النصر لينا في النهاية ولكن ساعه ما يجي النصر اوعوا تبطلوا عمل صالح ساعه ما يجيكم النصر اوعوا تبطلوا جهد اوعوا تبطلوا جهد عشان كده صورة الكافرون قبل صورة النصر ليه الكافرون صورة المفاوضه لا اعبد عبادوت لكم رب وحده رب انتم شعب وحده شعب لكم دينكم ولي دي. فبعد الكافرون جي النصر إذا جاء نصر الله كأن النصر مش هيجي غير لو حصل مفاصلة يعني كأن النصر مش هيجي غير بعد تعب ولما يجي النصر مش هننام بل هنتعب وهنكفر عشان كذا إذا جاء نصر الله يرفتح والنايweighta عليه السلام داخل مكه كان داخل وهو محني رأسه عليه الس عنو Brett يعني رأسه هتلمس الدبه من كتره ما محني رأسه فالانكسار حين الانتصار والعمل حين الانتصار المعركة العاشرة بقى اللي هي صورة الإخلاص والفلق والناس اللي هي معركة الصمود والاستمرار الله الصمد الله الصمد يعني الصمد في حق الخالق يعني الذي يصمد إليه الكون كله طب الصمد لو بتوصب بقى المخلوق قال لك الصمد معناها في اللغة الذي لا يجوع ولا يعطش في الحرب الإنسان اللي عنده صمود الانسان اللي عنده صمود رهيب انه يكافح عشان يوصل لربنا ويكافح عشان نصرة الدين ونصرة الدعوة والدعوة والتربيه وهو بيكافح لا يجوع ولا يعطش احتياجات الدنيا ما بيجيش عليه يبقى الصمود في حق المخلوق الصمود معركة الصمود والاستمرار ان اخر ثلاث سور في القرآن بعد نصر صورة النصر ونصر صورة الكوثر قل هو الله واحد قل اعوذ رب الفلق قل اعوذ رب طب ما كان ممكن تبقى هو الله واحد اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس قل قل قل كان بعد ما انتصرنا لازم تستمر الدعوة في بقى الاستمرار الله الصبر نتعلم من صفات الله ايه الصبر ده في حق المخلوق بقى في حق المخلوق إن احنا عندنا صمود حتى بعد ما انتصرنا يفضل عندنا استمرار على الطريق واستمرار على الهدف زي امريكا كده بعد ما بقت الدوله الاولى في العالم شعارهم أمة في خطر في خطر ليه عايزين يفضل عندهم صمود واستمرار يبقى دية المعارك التربوية العشر في الجزء التلاتين يا جماعة اللي متفاهمنا ان الطريق التربية ده معارك عشر معارك مقدسة لازم المربين يخدوها ولازم الطلبة يقبلوها الغزوات التربوية العشرة يعني الكلام ده أنا بقوله ليه عشان نفهم يا جماعة ان التربية دي مش لعبة ان التربية دي ما هياش حاجة بسيطة التربية دي عايزة مجهود عظيم وعايزة جهد شديد وعايز بذل عظيم من المربي ومن الطالب هو تفتكروا ان التربية ليه حتة بقلوة بالتاكم احنا عاملين المعهد القرآن الدعوي كله عشان التربية عشان التربية تتح هو هدف المعهد القرآن الدعوي كله ايه تحويل التربية من كتاب يدرس جنب كتاب الفقه والعقيدات اسمه تسكية النفس او منهاج القاصدين أو, أو أو إلى الى مرحلة كبيرة بياخدها الملتزم والملتزمة في حياتهم وتفهيم الجميع ان الترمية هي علوم الفقه الاعظم علوم الفقه الاكبر ان الترمية دي معارك عظيمة عشان يخرج ملتزمين بحقه حقيقي وملتزمات بحقه حقيقي لما يشوف مشاكل الملتزمين والملتزمات لما بيمسكوا في بعض بعد الجواز لما بيتجوزوا بعض ويحصل مشاكل او يعني ماذا عجزهم في مواجهة الواقع لما بيحصلوا بابتلاءات او بيتعرضوا مثلا لموقف يتحطوا فيه وسط اهل الدنيا الواحد بيحس ان الملتظمين عايزين تربية حقيقة جماعة وان التربية هي الحل والمقعب القرآني ما هو الا محاولة ومجاهدة بينا بإذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نفعل عملية ان التربية هي الحل ويبقى في منهج للتربية يبقى الجزء الثلاثين عشر معارك قلت لكم الأسماء المبدئية بتاعتهم معركة اليقفة معركة اثنين معركة بداية الهداية والمواجهة مع النفس ثلاثة معركة الفصل والثبات الرهيب أربع معركة النزول للواقع النزول للواقع خمسة معركة مجاهدة النفس والانطلاق ستة معركة التنوير بالقرآن سبعة معركة التطهير او التطهر من حب الدنيا ثمانية معركة التصفية تصفية القلب من كل ما سوى الله من صفة له تسعة معركة الانكسار حين الانتصار عشرة معركة الصمود والاستمرار دي كلها معركة عارك كل معركة من المعركة العاشرة دية معناها ان المربي هيتعب مع الطالب وهيتابعه في اعمال وهيتابعه في دراسة هذه الصور وهيتابعه في التطبيق العمل قصة كذا قصة لازم الكل يتعاون من اجلها ده بدخل ليه الترابط الموضوعي لصورة الات الترابط الموضوعي لصورة البروج الترابط الموضوعي لصورة البروج قلنا أول حاجة إنها المعركة الثالثة من ضمن عشر معارك فيها طيب الموجة الثالثة نفسها والمعاركة نفسها فيها أربع صور صورة البروج صورة الطارق صورة الاعلى صورة الايه صورة الغاشية صورة الغاشية هنجمحهم في اربع هنربط ما بينهم في اربع كلمات اثبت افصل اعلى كمل اثبت افصل اعلى كمل صورة البروج اثبت اثبت امام ناس بتحرق المؤمنين اثبت اوعى اوعى اوعى, اوعى تقع قدامهم هل ده اخطر شد لا كل الاشوات في غاية الخطور كل الأشواط في الشوط اللي احنا قعدنا فيه الشهور اللي فاتت دي كلها اللي هو الشوط الثاني اللي هو شوط تدكيك النفس والمواجهة مع النفس ده كان شوط خطير جدا وكلها أشواط مبنية على بعض يعني لازم تنجحي في الشوط ده عشان تنجحي في اللي بعده وعشان تدخلين اللي بعده أشواط مبني بعضها على بعض زي السلم كده يعني سلم تربوي تقدر يقول لي الجزء الثلاثين ده سلم تربوي درجات بعضها فوق بعض بتسلم لبعضها المعركة الثالثة اللي احنا مدئين فيها قلنا سورة البروج اسبت, اسبت اسبت ازاي بيحرقوا المؤمنين اسبت ده بيفتنوهم يعني مش بس بيحرقوهم ممكن الفتنة اللي تبقى ترغيبوا صارهين اسبت بعد كده سورة الطارق انه لقول فصل افصل افصل قرار انه على الحق ولا مع الباطل في معركة بين الحق والباطل لازم تفصل السورة الثالثة سورة الاعلى اعلى قد افلح من تذكى وذكر اسم ربه يتصلى اعلى عشان تقدر انك انت تثبت وتفصل وتنفذ تعليم سورة البروج والطارق الصور العالية دي جدا عشان تقدر انك انت تقاوم اغراءات اهل الباطل عشان تقدر انك تبقي زي الله ابن حزافة السهمي لو عرضوا عليك الملك لو عرضوا عليك فتن وشهوات الدنيا لو هددوك بالاكل لو هددوك بالزيت المغلي لو جوعوك ايام بلا طعام ولا شراب زي الله ابن حزافة السهمي تهدي بقلب ثابت عشان تقدري تعملي كده لا تبتعليش لو الدنيا في قلبك هتتفتري لما تعرض عليك لو الخوف من اهل الباطل في قلبك هتتفتري لما يخوفوك يبقى عشان كده جت سوره الاعلى بعدهم وهي من اول عشر صور نزلوا في القرآن كله عشان كده جت سوره الاعلى بعدهم ليه لان سوره الاعلى بتقول لك اعلي اعلى خليك فوق شهوات الدنيا خليك فوق بطابع الدنيا عشان لما يجي أهل لما يجي اهل الباطل يفتدوا الملتزمين بالدنيا الملتزمين دي معظم كده بعد مع كده سوره كمل كمل فذكر فذكر اذا ما أنت مذكر فذكر بعد البروج والطارق بعد التهديدات بالنار والحرق وربهم هم وعيالهم في المحرقة وعملوا هولوكوست صورة البروج الهولوكوست الإبادي الهولوكوست الإبادي صورة البروجة جماعة اليهود بقاطعين الدنيا بالهولوكست اللي عملوا بهتلر ها آآ آآ يعني يعني عندما هنا الهولوكست اللي عمله المبتدئ لا عزاء لهم ولا بكاء عليهم ولا تعويضات لهم اليهود خدوا تعويضات خدوا تعويضات قد بنت اقتصادهم خدوا تعويضات بنت اقتصادهم عندما احنا مو لا حب على برضه لما نعملنا لما تعمل لنا سجون يتحط فيها الملتزمين لما اطهد الطيار الديني ولا حد يكلمهم ولا حد لهم حاجة طب وهم بيعملون هولوكوست فذكر فوص الهولوكوست الخطير اللي بيتعمل ده فذكر اوعي تبطل دعوة اوعي تبطل دعوة يبقى اذا ده الترابط الداخلي في المعركة الثالثة وهو معركة اسمة افصل اعلى كمل ده الترابط الداخلي يبقى ده نبزى كده عن الترابط الموضوع يا جميع عن إيه إيه الترابط الترابط الايه الموضوعي تعال عن الشهوات ولا تعال في العبادات للدين بفتحت قد افلح من انت ذكر وذكر رسم ربه وذكر رسم فصلى لما اتصل بالله وعلي وعرف الاعلى واعلى شيء في الكون وهو الله فعلي في العبادة فإذا يعلى على الشهوات إذا رجالة على كل الايه الشهوات الترابط بقى يبقى الترابط الأول ترابط الشوط الثالث أو المعركة الثالثة مع الجزء الثلاثين كله شركنا فيها المعركة العشر النقطة الثانية في الترابط الموضوعي قلنا الترابط الداخلي لجزء ال للل معركة الثالثة ترابط البروج والطارق والاعلى والغشية النقطة الثالثة في الترابط الموضوعي ترابط البروج مع الشوط الثاني أو ترابط الشوط الثالث مع الشوط الثاني يعني ايه الترابط بقى ما بين البروج والانشقاق او ما بين المعركة الثالثة والمعركة الثانية ككل إن, ان بعد التنافس وفي ذلك في التنافس المتنافسون والكاد اوعى تفتكروا ايه الملتزمين ان البطل ايسفكم اوعى تفتكروا بقى دي الدين ان الملتزم دخل فاق في الشط الاولاني في في في المعركة الأولية وبعد كده في سوري في الدبق دبأ وال وبعد كده بدأ يجهد نفسه بقى وينطلق في المعركة الثانية وفي ذلك فليتنافس بدأ يتحسس قرآن وبدأ ينطلق في في الدين وبدأ يتطلب في طلب العلم وبدأ ينطلق في العبد والقيام الليل وبدأ يتطلب في سماح الدروس وبدأ يحضر دروس وبدأ منظر جميل جدا جدا المنظر داجا ماحدا بنعتبره النهاية المنظر بتاع المعركة الثانية ده من احترام ده الثانية ده لسه 8 معارك 10 معارك يعني الملتزم اول ما بيدخل ده في الحالة الانطلاق بيتقى ده انت لسه في KG1 تربية ده الثانية دي KG1 تربية جماعة يعني لو اعتبرنا المعركة العشرة دي مثلا يبقى ان مثلا النضق الطرباوي بقى يبقى معركة الثانيه دي كي جي 1 لان المعركه الاولى اللي يقضى ده الملتقى صحي هيبدا يترضب في المعركه الثانيه كي جي يبقى اللي احنا بنتكلم الانطلاق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون طلعت كي جي 1 تربيه يا ابيض يعني ده معناه ايه يعني يعني, يعني الكلام ده معناه ايه سبحان الله العظيم يعني الكلام ده معناه يا اخوانا ان ال معارك دول دول 10 معارك في ملتزمين سقطوا في المعركة الثانية ما في ملتزمين وقعوا في المعركة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله إذا العشر معارك العشر معارك ده جماعة كل معركة في عشرات الألف من الملتزمين وقع فيها. المعركة الأولى أصلاً ملايين الشباب وقع فيها يلتزم أصلا. المعركة الثانية في ناس وقعت مرضش ناس تطلق وجات المعركة الثالثة في مئات الالوف من المتزمين معظمهم مع في المعركة الثالثة يعني المعركة الثالثة دي ممكن نسمع عنق الزجاجة ها يعني معركة الثانية زي مثل ما ناكيش وانت تربية المعركة عنق الزجاجة معركة الثالثة دي اللي هي بذ صدمة المتزم اللي في حاجة اسمها إني في ناس مترصدانه، إني في ناس بتحديده في دينه، فالمعاركة دي في ناس كتير يقول لك عمم شيء قبل حيت وأنا مالي، يعني فا فسبحان الله العظيم يبقى كل معركة من المعارك دي فيها ضحايا كتيرين جدا، المعركة السادسة، السابعة، الثامنة فيها ضحايا لحد المعركة العشرة فيها ضحايا، المعركة التاسعة اللي هي الانتصار، الانكسار حنا الانتصار، في ناس لما بيجي النصر بثناء، في ناس لما بيجي الفتح بثناء، يعني في ناس بتوافق في المعركة التاسعة، المعركة العشرة في ناس لما بيومكن للدين بتروح تنام في بيته خلاص. خلاص الدين ممكن لي ودين عاد محتاجنا فيه في ما بتعملش صمود واستمرار يعني يا اخوانا الموضوع كبير جدا والموضوع خطير جدا احنا الوقت في النقطة الثالثة في الترابط الموضعي اللي هو ترابط المعركة الثانية مع المعركة التالتة او ترابط البروش مع الانشقاق يا ايوه الانسان وإنك كادح ان بعد الكادح والتنافس اوه تفتكروا ان الباطل هيسبكم تنطلقوا ايه ايه ايه يعني وإلا يعني سبحان الله العظيم ان كان الـ يعني الـ المعركة الثانية كانت تنفع نهاية جميلة اول القرآن يا جماعة ان القرآن خلص بقى وفي ذلك فليتنافس انك كادح والملتزمين منطلقين وبيجروا وفاكرينها بأمبي لا يا حبيبي استنى في مرحلة هتدخل إلى مرحلة الثالثة والموجة الثالثة والمعركة الثالثة هتطول الطريق جدا جدا جدا وهي ان اهل الباطل بقى ايه هينزلهم ويحاولهم يفتنوا الملتزمين عن هذا الطريق ده ثرابة الموضوعي طيب ندخل بقى في تعريف مبدئي بصورة البروج يعني محاولة للتعريف المبدئي بصورة ال ايه ال البروج صورة البروج جماعة صورة خطيرة جدا صورة البروج صورة خطيرة جدا والجو النفس بتاعها جو يعني جو خطير جدا أول معنى فيها صورة لتيئة إن صورة البروج دي صورة لتيئة يعني لتيئة يعني الانسان لما بيشوف مثلا المزابح بتاعة سوريا لما يشوف مثلا البطش بتاع اهل الباطل بالمسلمين في العالم وفي فلسطين لما يشوف الطفل اللي هطعوله رجليه في سوريا ورموه في ينزل في ما مات لما يشوف البنت الشابة اللي اتصلت وقالت يجوز الانتحر ولا لا لان جنود بشر خلاص دخلين على بيوتنا وهيختصبونا هل يجوز ان انا انتحر ولا لا؟ لما يشوف الملتزمين في سجون اهل الباطل لما يشوف الدعاه وهم بيشوهوا صورتهم لما يشوف اهل الباطل وهم يعني بيعملوا هولوكوست مرعبة للملتزمين ساعتها في ناس ممكن تتقاس وفي ناس ممكن تقول خلاص طب وفين فين الدين فين نصره ربنا لما يشوفهم مذبح صبره وشتيله لما يشوفوا المذابح اللي اليهود عملوها للمسلمين في فلسطين لما يشوفوا كل ده في ناس ممكن تيأس وتقول خلاص ضاعت فدي الصورة اللي بتقولك لا تيأس صورة لا تيأس ان في وسط كل ده ربنا بيقول والسماء ذات المروض واليوم الموعود وشاهد ومشهود اوعى تفتكروا ان كل ده ليس تحت عين الله قتل أصحاب الاخدود هتشوفوا ربنا هيعمل فيهم ايه زي ما عملوا في الملتزمين ده عشان كده في نهاية الصورة هل تاك حديث الجنود برعونة وتموت بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط لو تفتكروا نوم خرجوا عن يد الله بل هو القرآن والمجيد في لوح محفوظ اخر ايتين يموتوك على روحك من الضحك ان قاعدين يحرقوا في المؤمنين ويحرقوا والملك يقتل في الوزير اللي اسلم ويقتل في الغلام بتاعه الاخدود ويقتل في الراهب ويحرق كل اللي امنوا في البلد فانا يا ربنا بيقول بل هو القرآن والمجيد في لوح محفوظ لو ال ال ال المؤمنين اتقتلهم المنهج لن يضيع القرآن محدش يقدر يضيعه يعني ايه يعني لو بعض المستدنين فقدوا روحهم في سبيل الله ولكن الدين كمل والدين واصل والمنهج كمل والمنهج انتصر عشان كده في النهاية الجنود قاعدين يحاربوا في أهل الدين والدين ثابت والدين لن يزول أبدا يمنى اول معنى فيها صورة لا تيئس المعنى الثاني يا جماعة ان دي صورة القتلة صورة القتلة يعني ايه قتل اصحاب الاهدود النار ذات الوقود اذ عليها قعود اللي عمل هولوكوست للملتزمين اللي حرقوا للملتزمين يعني الـ الـ الـ الاهل الباطل بيحاولوا ينفروا الشباب عن الدين يعملوا مواقع اباحية ولكن لما الدين بيستعلن في المجتمع بيكشفوا عن وجهوم الحقيقي وبيتحولوا الى القتلة عشان كده ليه في اخر الصورة ربنا بيقولها الاتاكة حديث والجنود فرعون وثموت شبعنا فرعون وثم لأني فرعون هو اللي أنذرني أقتل موسى وهو اللي قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه اتتحوا نسائهم اتبعوا اسلوب الأكل وثمود لأنهم هم اللي أتىوا الناقة وهم اللي حصل وكانوا في المدينة التسعة تراهن يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لا نبيت أنه وأهله ثم لا أن الولي ما شهدنا مهلك أهله اللي اتفقوا على أكل سيدنا صالح واللي ذبحوا الناقة يبقى إجمالا فرعون وثمود لأن هم اللي تبعوا هم اللي اسلوب القتل فدي صورة القتلة وبرضه في النهاية بل هو القرآن المجيب لو قتلتوا الملتدمين الدين فضل والمنهج ولاد هيخرج لكم رجال اشداء رجال اشداء ان شاء الله هيتحطم ملككم على اديه الملمح الثالث في صورة الملمح الثالث في صورة البروج انها صورة العوام يا جماعة يعني ايه صورة العوام يعني كل صور القرآن دايما الابطال اللي بيغيروا المشهد والابطال اللي بيقفوا في وش الباطل هم الانبياء اتباع الانبياء الصدوقين والشهداء عمر العوام ما بيقفوا في وش الباطل عمر العوام ما قدروا انهم يقفوا في وش الباطل الصورة الوحيدة اللي أبطال المشهد فيها هم العوام الصورة الوحيدة للعوام قبلوا انهم يقفوا في وش الملك الظالم ويقولوا له وهنثبت على دينا ولما عمل محرقة وعملهم هلو رقموا نفسهم في النار بأيديهم عشان يثبتوا على الدين صورة عجيبة جدا يبقى احنا امام صورة امام الصورة الحلم بقى جماعة امام الصورة العلم العوام فاقوا العوام تمسكوا بالدين الله اكبر طب ده حصل ليه المنظر الحلم ده مش امانه بس يا اول شهيدة مش بس امانه ما العوام كثيرا بيؤمنوا، ولما بيجي اهل الباطل يهددوهم بيقوموا كل واحد يستخدف بياته ويفضل مؤمنين العوام وجه الباطل العوام قالوا للظالمين لا العوام ضحوا بارواحهم في سبيل المبادئ العوام اللي دائما بيباع الملتزمين ولما البنزين بيغلى شوية ولا بيقل شوية بيمتلوا يعملوا صورة على الملتزمين العوام ضحوا بحياتهم عشان دين ربنا سبحانه تعالى ليه يا جماعة ليه العوام ضحوا بحياتهم لان غلام الاخدود الداعية بتاع القصة ضحى بحياته عشان الدعوة تنتشر يبقى فهمنا قيمة ان اهل الدين يبقوا قدوة عملية فهمنا اللي مضيع المجتمع ان احنا نفسنا ما احنا شقود وعملية لو العوام عشان كده لما بيفصل كلمة الحق في وجه الظالم عن الدين وبيطلع بعض الدعاء يقولوا لا وما نقولش حاجة لولاة الامور وايه و... و... و... و... عم تقيعم الظالم يتقال له انت ظالم في ايه لما كلمة الحق بتفصل عن الدين الدين بيروح منه من روح من روحه ومعنى من معانيه عشان كده اللي ضيع من اسباب ضياع العوام احنا مش بس مجهود البطل في ان هم يعملون بيئة شهاوات وبيت فساد احنا يا جماعه احنا اللي ضحينا هما يضحوا احنا لو نزلنا فعلا نجاهد عشان دين هم هيجاهدون احنا لو عملنا اي حاجه هم يصدقوا انما وفين فين المستثمرين القدوة احنا لو نطقنا كلمة الحق في الظالم هما هينطقوا كلمه الحق في الظالم لو ضحنا بروحنا يضحوا بروحهم يبقى ده الثالث من ملابس صوره البروج انها صوره العواقب او صوره الحل الملمح الرابع من ملامح سورة البروج انها سورة السبات الرهيب سورة الثبات الرهيب ازا يا جماعة جهد اهل الباطل ربنا بيقول النار ذات الوقود النار ذات الوقود يعني الوقود ده حارفين المواقع الاباحية ذات الوقود نص مليون موقع اباحي كل يوم بتزيد كم موقع وكل يوم كل موقع تبيذ كم فيلم والالهه بالله ذات الوقود أهل البطل شغالين للنهار عشان تفضل نار الشهوات مولعة في قلوب الشباب عشان تفضل نار الفتن مولعة في حياة الملتزمين النار ذات الوقود إذهم عليها قعود قاعدين لها عرف لما يقول لك ايه لما انا قاعد لك انا أعد لك انا قاعد لك يعني انا قاعد لك يعني اهل البطل قاعدين للملتزمين بالبكر الليل والنهار ما بيناموش عديد للملتزمين للنهار يذوم عليها قعود وبعد كده ربنا بيقول إن الذين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الفتنة مش بس بالقتل والحر الفتنة ممكن تكون بالإغراء عشان كده يعني بصورة الجود الرهيب الآن الباطل أمام الثبات الرهيب من أهل الحق الثبات الرهيب اللي زي ما من يا جماع صورة عبد الله بن حذافة الثالث هي وصورة الطارق الصور اللي بتلخص ازاي نسبة على كل الاغراءات وكل التهديدات والتخويفات والترغيبات والترغيبات يبقى صورة الثبات الرهيب اه اه يبقى كده احنا قلنا لحد الوقتي ملامح همة في صورة البروج اول حاجة انها صورة لتيقس اثنين انها صورة القتلة تلاتة انها صورة العوام او الصورة الحلم اربعة سورة القتل أو سورة الهولوكوست بقى أربعة أنها سورة الجهد الرهيب من آل الباطل النار ذات الوقود فيهم عليها القعود وهل أتاك حديث الجنود قديت الباطل ل أهل الباطل للباطل المعنى الخامس أنها سورة الثبات الرهيب أو سورة عبد الله بن حذافة سامي إن أمام هذه المعاني فينا يا تجمع قدام التضي والتهديدات قدام النصف مليون موقع قذر وقنوات الكلبات وتهديدات أهل الباطل وسجون أهل الباطل واغراءات اهل الباطل والفتن والمحن وضغوط الرزق وضغوط المعيش وحرب الاهل للملتزم والملتزمة في بيوتهم وسخرية المجتمع من نقم والمشاكل الداخلية مخاوف النفس الداخلية ما تكل منين ويحصل ايه قدام كل ده فينا السبت وفي ناس بقوا أبطال نجمل مرحلة هنا عبد الله في حدافة السامي إن شاء الله بإذن الله العيشة قدامت الوقت إحنا خدنا النهاردة الترابط الموضعي في سورة البروج وخدنا يعني خمس ملامح خمس ملامح في الصورة إن شاء الله بإذن الله نستقنف بعد كده الصورة بعد العيشة إن شاء الله بإذن الله قدامنا كذا حاجة نعملها ااا في حاجة انتوا الشيخ احمد طه هكلمكم بيها وان شاء الله بإذن الله هديكوا اسبوعين اجازه عشان الحاجة دي عشان انتوا فيها كده بإذن الله سبحانه وتعالى وتركيزوا فيها ان شاء الله وما يبقاش في ضغط عالي عليكم ان شاء الله نقوم بقى نصلي العشاء جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا